أَإِذَا مَتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا ذَالِكَ رَجُلٌ بعيدٌ قَدْ عَلِمْنَا مَا تَنْقُصُ الْأَرْضُ مِنْهُمْ وَإِنْ ذَنَا كِتَابٌ حَتِيٌّ بَلْ كَذَّبُوا بِالْحَتِ لَمْ مَجَّأْهُمْ فَهُمْ فِي أَمْرِ مَرِيجٍ فَلَمْ يَنْظُرُوا إِلَى السَّمَاءِ فَوْقَهُمْ كَيْفَ بَنَيْنَاهَا وَزَيَّنَّاهَا وَمَا لَهَا مِنْ فُطُورٍ وَالْأَرْضَ مَدَدْنَاهَا وَأَلْقَيْنَا فِيهَا رَوَاسِيَ وَأَنبَتْنَا فِيهَا مِنْ كُلِّ زَوْجٍ بَهِيجٍ سبصره وذكرى لكل عبد منيب ونزلنا من السماء ماء مباركا فانبتنا به جنات وحب الحصيد وان اغلب اسقاط لها رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب وسط وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع